لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا م ل ب ر ق ا ل ع ل ا م الاسلاميه ا أمان و موسوعه ا ل و ا لا تخف ق ا ل و ا للعلوم ا إنا تخف ن ا ى ق ا ل ا س ل ا م ة فطحكت ف ش ر ن ا ه ع ج شركه ذ ا ل ع د ي شركه ي خ ا ق <تصفيق> د ا و ي ل ت ه غير ربحيه ذات ب مضمون اجتماعي o h قال لو ان ب ي بكم ق و ة أ و ا و ن ي إ ل ى ركن شديد قالوا يا لوط ب ف ر ي ل ه ا ل م ح م ا ت ب ا ل ن ا ب ل س